و كل ضلاله في النار أ م ا بعد في م ق د م ة هذا الدرس نتذاكر معكم أ م ر ا مهما و منزعه عقيده و ركنا من أ ر ك ا ن الدين أ ل ا و هو ا ل إ ي م ا ن بالقضاء و القدر خيره و شره حلوه و مره

تلك الركيز ة ا ل ع ظ ي م ة و ا ل ع ق ي د ة ا ل ج ل ي ل ة التي من اعتقد فيها الحق سلم قلبه من الحقد و استسلم للرب و انشرح القلب صدورا و أ ذ ع ن للحق أ ل ا و إ ن كل مسلم

يجب عليه أ ن يؤمن بقضاء الله وقدره و أ ن ما أ ص ا ب ه لم يكن ليخطئه وما أ خ ط أ ه لم يكن ليصيبه و أ ن من مات على غير ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليس منا يؤمن العبد

ب أ ن الله سبحانه وتعالى عليم بما كان وما يكون عليم به وخبير به لطيف به و بما ينفعه و أ ن الله سبحانه وتعالى كتب في اللوح المحفوظ ذلك كله ثم شاءه الله سبحانه وتعالى و خلقه فما من همسه

إ ل ا و هي في قضاء الله و قدره و ما من ط ر ف ة إ ل ا و الله سبحانه و تعالى يعلمها من آ م ن بالقضاء و القدر ا ط م أ ن قلبه و انشرح صدره ما أ ص ا ب من م ص ي ب ة إ ل ا ب إ ذ ن الله و من يؤمن بالله

يهد قلبه من آ م ن بالقدر استراح قلبه من الحسد ل أ ن ه يعلم أ ن ما أ ع ط ا ه الله إ ي ا ه فهو حق له و أ ن ه يستحقه هذا هو عطاء الله له و ذاك عطاء الله لغيره

فلا يحسد الغير على ما أ ع ط ا ه م على ما اعطاهم الله و لا يتمنى زوال ن ع م ة الغير و إ ن م ا هو راض بما عنده راض بما قسمه الله سبحانه و تعالى على خلقه قنوع صبور شكور من ت أ م ل

البلاء الذي يصيب المؤمن ب ن ظ ر ة القضاء و القدر علم يقينا أ ن الله سبحانه و تعالى ما ابتلاه إ ل ا ل ح ك م ة غ ا ل ي ة ما ابتلاه إ ل ا ل ح ك م ة ع ظ ي م ة فالله سبحانه و تعالى قدرها

ولا يزال يقول النبي صلى الله عليه وسلم البلاء بالمؤمن في ماله و أ ه ل ه وولده حتى يمشي على ظهر ا ل أ ر ض وليس عليه خ ط ي ئ ة انظر إ ل ى الفضل العظيم لا يزال البلاء في نفس المؤمن وانظر إ ل ى لفظ المؤمن وماله

واهله وولده هذا الطريق لا بد فيه من هذا البلاء وانظر إ ل ى حال ا ل أ ن ب ي ا ء كما قال الله سبحانه وتعالى عن أ ي و ب و أ ي و ب إ ذ نادى ربه أ ن ي مسني الضر و أ ن ت أ ر ح م الراحمين أ ص ا ب أ ي و ب الضر

في جسده ففقد ماله ثم فقد ولده و أ ه ل ه ومكث فيه هذا الضر زمنا طويلا أ ن ي مسني الشيطان بنصب وعذاب قال الله سبحانه وتعالى لما دعا

فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر و آ ت ي ن ا ه أ ه ل ه ومثلهم معهم ر ح م ة من عندنا وذكرى ل أ و ل ي الالباب هذه ح ك ا ي ة نبي لما ابتلي بهذا البلاء العظيم وهذا المرض الشديد الذي أ ف ق د ه المال و ا ل أ ه ل والولد فدعا فاستجاب الله

فعوضه الله سبحانه وتعالى أ ض ع ا ف أ ض ع ا ف ما كان من عنده من مال وعوضه ا ل أ ه ل والمال و ا ل أ و ل ا د من عنده سبحانه وتعالى وهذه ذكرى للعالمين وهكذا ا ل أ ن ب ي ا ء يونس عليه السلام اذ ذهب مغاضبا و ذ ن و ن اذ ذهب مغاضبا فظن أ ن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات في بطن الحوت

أ ي ك ر ب ة و أ ي غم و أ ي ابتلاء فنادى في الظلمات أ ن لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت سبحانك إ ن ي كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين فالبلاء لا بد أ ن يقع ف إ ذ ا وقع ونظر ا ل إ ن س ا ن له

بمضمون أ و ب ع ق ي د ة القضاء و القدر ا ل ص ح ي ح ة علم أ ن ما أ ص ا ب ه ف إ ن ه من عند لطيف خبير يقول سفيان او عفوا يقول سلمان الفارسي ك ل م ة ج م ي ل ة يقول إ ن م ا مثل المؤمن انما مثل المؤمن في الدنيا كمثل المريض

معه طبيبه الذي يعلم داءه ودواءه ت أ م ل المثال إ ن م ا مثل المؤمن في الدنيا كمثل مريض معه طبيب معه طبيبه الذي يعلم داءه مرضه ويعلم دواءه هذا الطبيب

ماذا سيكون أ ث ر ه على هذا المريض شفاء كل هذا و لا ت أ ك ل هذا و خذ من الدوا هذا و اترك هذا قال ف إ ذ ا المريض ف إ ذ ا اشتهى المريض ما يضره منعه الطبيب و هو مستجيب له و قال لا تقربه

ف إ ن ك إ ن أ ت ي ت ه أ ه ل ك ك فلا يزال يمنعه حتى ي ب ر أ من وجعه قال وكذلك المؤمن يشتهي أ ش ي ا ء ك ث ي ر ة مما قد فضل به غيره من عيش الدنيا يعني أ ن ه منع

المؤمن من كثير من أ م و ر الدنيا التي هي ز ه ر ة ث ا ن ي ة قد يتمتع بها بعض أ ه ل الدنيا فيمنعه الله عز و جل إ ي ا ه و يحجزه حتى يتوفاه فيدخله ا ل ج ن ة فهذا مثل عظيم لو أ د ر ك ه ا ل إ ن س ا ن يعلم

أ ن الله سبحانه وتعالى عندما منع منه أ و عنه كثيرا ً من ا ل أ م و ر ا ل د ن ي و ي ة إ ن م ا ذلك ب ح ك م ة بالغه من الله وعلم منه سبحانه وتعالى أ ن هذا إ ن أ ع ط ا ه قد يكون سببا ً لهلاكه وضياعه

فيمنعه برحمته حتى تكون في هذه ا ل م ن ع أ و المنع النجاه لذلك لا بد أ ن ي ت أ م ل ا ل إ ن س ا ن قول الله سبحانه وتعالى أ ل ا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير و ي ت أ م ل قول الله سبحانه وتعالى وعسى أ ن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أ ن تحبوا شيئا

وهو شر لكم والله يعلم و أ ن ت م لا تعلمون الله سبحانه وتعالى العليم يعلم أ ن هذا الشر الذي سيصيبك بعده خير عظيم من الرجوع إ ل ى الله و ا ل ت و ب ة و ا ل إ ن ا ب ة وتعويض أ م ر الدنيا والفوز ب ا ل آ خ ر ة كما حدث مع أ ي و ب عليه السلام

ويعلم الله سبحانه و تعالى أ ن هذا الخير إ ذ ا أ ص ا ب ك ف إ ن من ورائه شر عظيم عليك فكن مستسلما لقضاء الله و قدره واجعل نصب عينيك حديث النبي صلى الله عليه و سلم ف إ ن ه ق ا ع د ة ع ظ ي م ة في هذا الباب المؤمن إ ن أ ع ط ا ه الله سبحانه و تعالى من النعم شكر وإن

ابتلي صبر هذه ق ا ع د ة ع ظ ي م ة أ ح ب ت ي وليس ذلك ل أ ح د إ ل ا للمؤمن ف إ ن اختل ا ل إ ي م ا ن اختل الصبر عند البلاء والشكر عند العطاء فليكن العبد محققا ل إ ي م ا ن ه راضيا بقضاء الله وقدره شاكرا لما اعطاه صابرا لما منعه عنه وصلى الله على نبينا